ر س و ل ا ل ل ه ي ا جد ا ل ح س ن ي ف ي ع ي ا إ م ا م ا ل ح ر م 何 あ<音楽> This <laughs> is